وَهُمْ على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لَهُ ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد